بوك تو تزن كتو اثنى عشر أثنى عشر إيطالك. المشروبات المشروبات اين تياتيسم انا اشرب شاي أنا أشرب شاي. إن كابت اسم. أنا أشرب قهوة. أنا أشرب قهوة. إن أشواي مزد اسم. أنا أشرب مياه معدنية. أنا أشرب مي معدنية. يسوي تي أت أتشرب شاي مع ليمون. أتشرب شاي مع ليمون. إساق <تصفيق> بيت سكر. أتشرب قهوة مع سكر. أتشرب قهوة مع السكر. إسول فيت <تصفيق> يجا. أتشرب ماء مع ثلج. ماء مع إت الوليفان. هنا توجد حفلة. هنا توجد حفلة. والأنبهرك تجبل الناس يشربون شامبانيا. الناس يشربون شامبانيا. والأنبهرك بورد وإش شيرت إسنغ. الناس يشربون خمر وبييرا. الناس يشربون خمر وبيرة إسول أتشرب الخمر؟ أتشرب الخمر؟ إسول ويسكي. أتشرب ويسكي؟ أتشرب ويسكي؟ أتشرب كولا مع رام؟ أتشرب كولا مع رم؟ نعم لا أحب الشامبانيا. لا أحب الشامبانيا. نعم سرتم. لا أحب الخمر. لا أحب الخمر. نعم لا أحب البيرة. لا أحب البيرة أبابا سرتي أتيت الرضيع يحب اللبن الرضيع يحب اللبن أجرمك سرتي أكاكاوت إش أز آمالبت الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. قهوج، المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت.